هو يقرأ فيرتفع درجات هو يرتل فيرتفع منازل في الجنة وأنتم تعلمون أن أعلى منازل الجنة الفردوس كم نتمناها كم ندعو بها لأنفسنا ولأهلنا ولغيرنا ولكن من الذي بدأ لتحقيقها من الذي بدأ في أول مشوارها إنه بعد رحمة الله وتوفيقه في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى نعم أعلى درجات الجنة هنيئا لمن كانت منزلته ودرجته في الجنة أين الغافلين أين المحرومين أين المؤملين أين المسوفين بل أين أصحاب الأمنيات أين من يتمنى حفظ كتاب الله وتتمنى هي حفظ كتاب الله ولكن لم يعملوا لم يقدموا لا شيء بل ربما رحلوا أو ماتوا وودعوا هذه الحياة وما زالت أمنية لم تتحقق ولم تتقدم بل من كرم الله وفضل الله علينا أيها الأحبة أننا إذا توكلنا على الله بدأنا في حفظ كتابه ثم حال بيننا وبينه الموت نكتب بإذن الله من الحافظين والحافظات عند الله إذن ما الذي يشغلنا وما الذي يغرنا وما الذي يمنعنا؟ فلنبدأ الآن أحبتي بالحف